بسم الله الرحمن الرحيم والآت عرفا فالعاصفات عشفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذُرًا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ أَإِذَا النُّجُومُ ظَمِئَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا رُشِلُ أُقْتَتَ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْرِ وَإِنُ يَوْمَ إِذِ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الأخيرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين وين يومئذ للمكذبين؟ ألم نخلق؟ kum mimma malim waj'alnahu fi qararin makin ila qadarim mahlum faqaddarna fa nahmal qadir وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ الشَّامِخَاتِ وَأَسْ AINAKUM MAA ANFARA TA WA LAYYAHUMA MUKAZZIBIN AYATALIKU ILA MA KUNTUM BIH TUKAZZIBUN AY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 ويل يومئذ للمكذفين هذا يوم لا ينطقون ولا يقلن لهم فيعتذرون ويلون جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون قيل يومئذ للمكذبين إن المتقين في غلاليون مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تحملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قليلا إنكم مجرمون وإلٍ يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم تعود أي حديث بعده يؤمن